50 languages 24 24 24 La cita Los horarios ¿Has perdido qad fataka bas litaw? Al T'hi esperà't durant mitja hora. L'aqad antavartuc l'itau nusf saa'a. L'aqad antavartuc nusf saa'a. No portes el mòbil? A la yujadu ma'aka hàtifun jowal? La yujad ma'ak hàtif jowal? Sigues puntual la pròxima vegada. كن دقيقا في المرة القادمة. كن دقيقا في المرة القادمة. prend un خذ سياره أجر في المرة القادمة. خذ سياره اجره في المره القادمه amporta tun paraguas خذ معك مظله مطر في المرة القادمة. خد معك ما مطر في المرة القادمة دماغ اشتغل يورا غدا عندي عطلة غدا عندي عطلة بودان بورنز دماغ هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟, غدا؟ امساب جريو دمانو بوك يؤسفوني غدا؟ لا يناسبني يؤسفني غداً لا يناسبني هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الاسبوع او ياكدت ام قد صرت متواعدا او قد صرت متواضعا بروبوسو كانس فيجيم اكيت كاب دي نلتقي في عطله نهاية الأسبوع اقترح ان نلتقي في عطله نهايه الاسبوع كيت سيمبلا سي فيم هل نقوم بنزهه هل نقوم بنزهه què هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ Què هل نسافر الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ Adving que buscar l'oficina. من المكتب. سآخذك من المكتب. ادبينكا من المنزل سااخذك من المنزل ادبينكا بوسكار لا بارادا من محطه الباصات الحافلات سااخذك من محطه الباصات